بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على طاه الحبيب وسلموا تحيا القلوب وتستنير عقولوا فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول. سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل أيها الإخوة الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم جميعا بخير ونرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل في هذه اللحظات الطيبة من هذه الأيام المباركة أن يزيح عن أمتنا العربية والإسلامية والمصرية كل همومها وأحزانها وأن يأخذ بيد أبنائها من رؤساء ومرؤوسين إلى ما فيه رفعتها وعزتها وكرامتها لتبث في العالم نور الإيمان ولتنشر في الدنيا السلام والأمن والأمان نحييكم أحبة الكرام هذه المرة من محافظة تتميز بشمسها الدافئة وهوائها النقي ومناخها المعتدل طوال العام من وادي المرمر كما أطلق عليها قدماء المصريين من حاضرة شمال الصعيد من محافظة بني سويف نحييكم وبالتحديد من ساحة المسجد الكبير بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل يسعدنا ان ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الاولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة الجمعة الرابعة في شهر شعبان المكرم من عام 1433 من هزرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الشهر الكريم الذي تسلم فيه الأعمال إلى الله عز وجل يرفع فيه الحساب السنوي الختامي للعباد ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يرفع عمله إلى ربه هو صائم ليكون ذلك أقرب إلى القبول من الله عز وجل وهذا المسجد الذي نفتتحه اليوم هو أحد المساجد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 تتعلق قلوبهم بالمساجد حتى تشفع لهم يوم القيامة فيكونون في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله أيها الأحبة الكرام ويحضر معنا صلاة الجمعة وافتتاح هذا المسجد الكبير في محافظة سويف الجديدة اليوم السيد المستشار ماهر بيبرس محافظ سويف وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية والسيد اللواء رضا عوض وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ونبدأ لقاءها بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني أولا من الشيطان الرجيم من لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفو يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء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 زولوا <تصفيق> بما بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُنْتُ بِهِ لا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٌ من رسله وقالوا سمعنا وأطانا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمع وأطعانا <تصفيق> قفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا طَرَن كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا فلانا به وعفو عننا. واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا وَقِ عَنَّا مَا لَنَا Mhm a Quan สuroစ نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا وَالْإِنْسَانُ <تصفيق> فِي آيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلاما حتى ما طلع الفجر صدق الله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 وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي حلت له الشفاعة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حبتنا أكرم وقد حان الآن في القاهرة موعد الصلاة يرفع الأدان الشيخ محمود مبروك الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله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 والله حيال الصلاة لا إله إلا الله حقا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بك اللهم رب وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وهكذا أيها الأحبة الكرام قام الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجر الكبير بمدينة بنسويف يؤدون ركعتي السنة يتقدمهم السيد المستشار ماهر بي محافظ بن سويف وفضيلة العلامة الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية في هذا المسجد الكبير الذي نفتتحه اليوم هذا المسجد الذي أنشأته جمعية الرضا الخيرية بتمويل يزيد عن 12 مليون جنيه ويضم إلى جانب المسجد مصلى للسيدات ودار مناسبات ومستوصف خيري ومكتبة وتحفيظ للقرآن الكريم وأنشطة مختلفة لخدمة المصلين والمترددين على المسجد في مدينة بنسويف الجديدة وهذا المجمع الإسلامي بدأ العمل به منذ عام 2005 على مساحة تصل إلى 4000 متر تبلغ مساحة المسجد 12620 متراً فيما تصل مساحة الساحات الخارجية والمسطحات المحيطة بالمسجد قرابة ألف متر والمسجد يعد إضافة حضارية لمدينة سويف الجديدة والتي تشهد توسعا عمرانيا في الآونة الأخيرة ومن فضل الله على المسلمين أنهم يتبارون ويتنافسون في إنشاء هذه المساجد قربة إلى الله عز وجل قربة إلى الله عز وجل من الله الثواب والأجر الجزيل ونحن مقبلون على شهر رمضان والكل يتنافس في مزيد من القرب والطاعة لله عز وجل في مزيد من القرب والطاعة لله عز وجل عسى أن يفوز بنفحات الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وعند بداية هذه الأشهر السلاسة كما قلنا وكما ردد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فنحن على أبواب هذا الشهر الكريم الذي نطلب فيه نفحات ربنا عز وجل وفيضاته لعلنا ان تصيبنا نفحة من الله عز وجل فلا نشقى بعدها ابدا يوال احبه وخطيبنا اليوم وفضيلة العلامة الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله محمد الرسول الله هی علی الفلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا